just to be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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ إل تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 وليبتني الله ما في صدوركم. وليمحص ما في قلوبكم. والله علي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 ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن صركم الله فلا غالب لكم وان ياخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وان الله فليتوكل المؤمنون الله أبو. الله أبو. سمع الله لمن حمدا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 كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم, ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 وليعلم الذين نافقوا وَقِيلَ لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الله